أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خدای بخشن مهربان بناوي او خدایی كان غای رحمت و سوز و بزایی الیف لام میم چند پیتیگ دا سرطای هنده لا سورتکانی قرآن دا هاتون جمارهان چوار دا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلماندنی یعجازو مزنیو گرنجی قرآن کلا توانه چیز کس بو پیتانا کتیبه چی آوا به ون دهبند براد دیک اتاگر هموگروی جن کوببنا و با او ناتوانن اروها چند دهانیه نیتریشیت داره زنکان دهندیشی داوون دهندیشی شنوطی هر خدا خوی زناهی او پیتانا غلبت روح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 رومکان تیکشکین ران بدستی فارسکان لنزیکترین و نزمترین ولاتینده بلام لآینده دان نوریان دیتوه رومکان دوائش کستیان سردکونوا و لسان سالک دا چان سالشی دهاتو نیوان سی تا نو سال هم کارو فرمانک تنها بدست خدایا لوو پیشو لوو دوائش لهمو کاتو شوینک جاء ورجا ايمان داران خوش حال وشاد بن بسركوتني خدا كبخشي به ايمان داران و برمكان هر هر دستيك او ذات بيويد سريده خات هر او خدايش خاوني د صلاتي بيس نورو زوريش دروفانو مهربانا وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون بِغُمَانَ أَوْ بَالَيْنِ خُدَا خُيَتِي كَائِمًا دَارَنُ الرُومَكَان سَرْدَخَات بِسَرْفَار سَكَانَدَا خُدَا سَرْفِي چِن نَكَد لَبَالَيْنَكَي بَلَم زُور بِي خَلچِي تَنْهَارُ وَلَد لَدُنْيَا دَادَ زَانَن عَقْلِيَان لَچَاوِيَان دَايَ أَوْنَ بِي آ قَاو بِي خَبَرَن لَرُوجِيدْ وَايُ قِيَامَات يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ أو ناه الرواذ لجاني الدنيا بديداً لبرم بقيامة شواب آجان. أو لم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجر مسمى. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. آیا اول ناخي خوينده بير چن نكرده تو كه خدا آسمان كانو زويو هرچي لنيوانده بعه تنها با حقوس نور دار نبود درستي نكردون لراستيدا زور بيخالشي بوا ورن بگيش نخدمتی پروارگاريان. او لم يسيروا في الأرض فياضروا كيف كان عاقبت الذين من قبلهم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 تا تماشا بکن و سرنج بدن تیمان بسر او نتواني پیش امان دا هنوه لمن زور بهستر و بده صلاة تربون بون زویان جهر و جور دا کرد واتا دهان چلا با کشتو کالو کان زایان لدر دا هنو او دانیان کرد بوا زیاتر لمان پیغمبرکان اشیان کاتی خوی بلگی زور و عاشق رایان با هنان بلان بسود بو زور بهان بروایان نکرد جا و نبیت خداست تمیل کردمن بالکو هر خویان استمیان لخویان دکرد. ثم كان عاقبه الذين اساءوا كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون پاشان اوتیاتونا سرنجامی آوان ابو کتابان و گناهیان کرد. چون که آوانه برایان بقایتو فرمان کانی خدا نهی ناو گال تیان کرد. الله يبدؤ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. هر خدا خوی دروس کروان دهی نتم میدانو دعای و خوان لی دکاتوا. سرتا هر آود روسی کردنو هر آویش دعای مردن دوباره زندو دکاتوا. سرند زامیش هر بولاي ذات دبریانوا. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ أُرُجِقِيَ مَدْبَرْبَادَ بِدْ تَاوَان بارانُ تَاوَان كارانا أُميدو بِهوادبن وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ كسيان دز نكود لواني بشريكوها وريان دزاني تات كايان بوبكاتو فريان بكويت او سايثر بنات شاري بيبا ورد بن بشريكوها ول كل دنيا دابشتيان بيد بسنو هانا او ها وريان بودا بردن ويوم تقوم الساعه يوم اذين يتفرقون او رجي قيامه برpade بيد لو رجدا أو خلكا ليقدها دبرينود دب أبن الدود استوى. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضتي يحبرون. جاءوني باوريان هنا وكردو تراك خانيان أنجام دوا. أو أنا اللي باخ بهجدا. بجياني بارلكا مراني وبختو ريو شاد دكرين واما الذين كفروا وكذبوا باياتنا ولقاء الاخرة فاولائك في العذاب محضرون او انا شيب الرابون كاتي خوي بلقاو نشانكاني ايميان بدرودزاني وبروان بقيشتني قيامه زندوبون والنبو فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. كواتا باتشوب يجردي واستعيش بو خدا كاتك إيوارو بيعنيده كنوا. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيون وحين تظهرون. شكره سبحانه جزاري هرشا يستعزاتي خدايا الأسماء كانوا زويدا. لكاتي عشاو تاريشي دا اروها كاتي كني ورودة كنوا يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون او خدايا زندول لمردو درده لما دا كان زندوران دروز دا كان. مردوش لزندو درده جانو مردن برداوا مو تاکال چی شی یکم زویدوای مردنی زندو دکاتوا زوی لوارزی پای زاستان دا جارم مردنی چی بساردادید لوارزی بهارو ها وندا جاره زندو بناوی چی تدا جاهر آب و شوایا ای وش دردهند رنوا لودشید وکو زربی زنايان دفرمون زندو بناوی دوام جار وی نیروک لم خاک سردر بههی ومن آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ كاني خدا اويا اي دروس قرطبه لو دو دواي بريني تنقرا كتبر بونه تمر فيكو بلا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ يَتْشَقْ لَنِشَانَ وَبَلْغَ كَانِ كهرل خوتان هاوسری بودروس كردون بو اوي آرام بگرن للايداو لنيوان تاندا خوشويستي وسوزو مهرباني فرهم ميناوا براسي الوديار داندا نشانه بلقهي بوك سانق بير دكنو تيدا فكرن ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف السانتكم والوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين يجيشي تر لنشان وبلغا كاني درس كردني آسمان كانوا زوية كزانا كاني استير الناسي لآسي دا سرسام و سرگردان و جاوازي زمانو رنگ دنجي هيت كس لكسي ترنا كات سر رأي صدها جور كجوري قصة كردنو دارشنی هرگلیک تايبد مندي خوي هيه. جگل هزاران شیواز کل و زمان سرچینه دویتوها. بر از دی آلو دیار دیشد. بلگو نشانی زورهای بوذانایانو شارزایان. و من آیاتی منامکو باللیل و النهار و بتغاؤکم من فضلی. این فی ذالک لا آیات ل قومی یسمعون. یچی خوت انتان لا شو روجده البتا خو ديار ديشي سرنز راشيشو جا جاي وردبونا ووتيرمانا لكاتي بيدار اجده حولوا كوششتان ببهره ورغتن لبخش شكان خدا جابراستي الو ديار ديجده بالكوني شاناي زهرن بوكسانك كدبيسنو تيادغن ومن اياته يريكم البرق خوفا وطمعا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لقوم يَعْقِلُونَ كان <تصفيق> داد ترز لدنگو روناچي بهزي، ترز لوي ببتن مايي ترزو لافاو هر وهاب و اميدي فرو بركت لأسمان و باران دبارينيت، زوي پيزندو دكاتوا دواي اوي کم مردبو روك وغجو جاكان وشك بون، براستي آلو ديار ديشده بلگو نشاني زور هن بوك سانيك جيريان بخنكار، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. لنشانه بل كان يشري خدا أو يك. أسمان الزبير را وستاون بفرماني أو خور وها سار وسير كان إلا بوشيدار راغرتوا بكل كو بحال بشديش ديار. لذا كانت بانجة جعلية كردن كأول لتوي خاق دان داز هموتان دردتن لزويدا وزندو دبنوا ولهو من في السماوات والأرض كل لهو قانتون هرچي لأسمانه كان وزويدا هيا همو او ديه نريان وخاون يانا ارهم مشيان ملكته فرمان برداري اون وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم روزاتل سرتا وبديهن راوكان بديدهينات باشان بزوري جيتر دروستيان دكاتوا او بو خدا اسانا نموني برزو وصف بلند هر شائستي أو ذاتي لآسمان كانو زويدا هر أوش ذاتي چی بالا دستو ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون آیا ایوار رازین بند او برده است ببنها و بشتانو، لوا معلومه مانی پیمان بنو، وقتیک سودی لیوار بکرنو دستی خانو لی بترسنو حسابیان باوب کن، اروقتونه ولی اکتر صلدا کن حساب باو اکتر داکن، آب و شیوا بالگونمون ایزار رون دکه نو و با کسانیک بل التبع الذين ظلموا اهوا بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين نخير اوانا جهيرنا بن بلکو اوانا استميان کردو شويني آرزو يخوين دكون دور لهمو بنما يشيزانستي وزانياري دايتر چهدتواني درينمو يو كسانب وكسان خدا قم رأي كردون البتا خوين رأي قم رأيان حلب خداي قوريش بزور هدايتي كزنا فأقم بيد فاقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون <تصفيق> أي إنسان بدلی چی پاکو بگرده و روب کره برنامو آینی خداو املاو لام مکه. خلچین ایوش پا بندیو نخشه بن که خدا ایوی لسر دروس کرده و تا قرآن کتلوکو نخشه جانی آدمی زادکانه لی لام دن. هیت جار گارانکاریگ لاحیز نخشو دروس کروی چی خدا دانیه. اوی دینی راسو دروست بلام زور بی أمراستيانا نازانا منيبين إليه واتقوه وعقيم الصلاة ولا تكونوا من المشركين خلچينا روبكنا پروردگارتان بملكة چي بغرنوا بولاي لو بترسنو خوتان لسزاي بپارزن نوازا كانشتان بچاة چي انجام بدن ما بنبو کساني کشريكو هاولي بو بريارددن من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون لو عليك آينك هيان بش بشكرت وابون تتشندها قرودستها برؤيان بهند يشيهيو برؤيان بهند يشينيو شير عن شين رابر كيان دكون هر گروه پارتیاچیش دل خوشن به برنامه و پلانی خویان و ادزانن چاک ترین رباسان گرتو ته بار واذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبنا الی ثم اذا اداقهم منه رحمه اذا فريق منهم بربهم کته تنگانو خوشی تو شی خالچی د بیت هانا او دبنو هر لو د پاشان کنا خوشی تو تنگانه کنا ما خدا دروی رحمتو مهربانی خو لکرنوا یک سر دسته چانهاول بو پروردګاریان بر ریارددن لیکفروا بما اتیناهم فتمتعوا فسوف تعلمون باوا نهر بدنماكو قدرين نازو نعمتو بخشاكان ما نزانن با رابيرم لا عندداد زانن تبنيتشيان داوو تبلايتشيان بصرخويا هنوا أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون أيا ما قربو سرعوها والقرانا بالقمان ناردو التاوي البن لخواه برستيو شويني نادرو سيبكون خدا بكات. وَإِذَا كش النَّاسَ الشريك فَرِحُوا خدا دانانخيان بسن سَيِّئَةٌ واذا اذقنا الناس رحمه فرحوا بها واذا تصبهم سيئه بما قدمت ايديهم اذا هم يقنطون كاتيتيش رحمتك زربان دينداري خو اگر بالاونا خوشی شانتوج بد لسرنجامي کارو کردو ودس پیش خری خو یاندا دس بجنه امید دبن لرحمتي خدا اولا يرو ان الله يبسط رزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون آیا ونسرنجانه دا وک براسی خدار رسکوروزیو سامن فراوند کادبو هر کس کبیویت ياخذ دي قريتا أو كميدا كاتوا بيقمان آل وحالتا نجدا هيب أو كبا وردهينا فآتد القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون كواتا أي إيمان دار ما في خزمان بدار لها الرئيك ما في عندك السرد جيب جيبك الوهم ما فيها جاران وربوارانيش فراموج مكا او رفتاران اتشاكترو پس بو كساني كما بستيان رضاما خدايا باقمان هر سرفراز و سركوتون وما آتيتم مرد بل في اموال الناس فلا يربوا عند الله وَمَا آتَيْتُمْ مِن زَكَاتٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ هر پر او سامان بو اوی زیاد بکاد لنا او سامان اکهان دا او برکت ناکاتو پاداشتی ناوید للای خدا بلکو محاسبشی لدوایا اوشی بزکات داو تانو مبس تان رزامن دي خدايا.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 خدا او زاته يك دروسي كردونو رزق و روزي پي بخشيون او هواو خورو خاکو هو كاركني بد سيناني سامان بشك لا بخش شكان ل دويداده تن مرينيت باشان زندوتان دكاتوا ايا هيچ كم لواني كا كردوتان بهاو بشي خدا شتي وايا ندزديت فهي بلند بو او ذاتيه لوي اوان الدیکن بهاو بشي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايد الناس ليذيقهم بعض الذي عملون علهم يرجعون تاوانو خرابت در كوتوو همو سرزویو در یاكانشي گرتوتوا بهو يو تاوانو گناهانوا کخلشي دستيان داوته سرنجام دبئت تالاوی هندگ لکرد و كانین بچه جن که برپابونی جنگ و کارسات سروش جکانه با اوی بگره نو با ربازی پاچی و خدا ناسی قل سیرو فی الارض فانظرو كيف كان عاقبت الذين من قبل كان اكثرهم مشركين. اي پیغمبر پیان بله بگرن بس رزید او تماشاب کن و سرنژ بدن و بزنن تو نبوس اواني زور ها و القو فاقم وجهك للدين القيم من قبل ايي آتي يوم لا مرد له من الله يوم اذي يصدعون کواتر روی خود بکره آم این نپتو تا کو دامز روا پیش اواي راجگ بيد جلوي بگرتو دجاتي برنامهي خدا بکات او راج خالچي همونليک جادا بنوا بهشتيان با بهشت برده دوزخ يكانيج بود دوزخ من كفر كفره و عمل صالح فريأنفسهم يمهدون او کافر بید او کافر بونه کهی لسریده که بید او آنشی که کارو کرده و ای چاگه انجام دادن او ریگا بو خویان خوشده کن بره و بهاشت الذین آمنوا و عملوا الصالحات من فضله اینهو لا يحب الكافرین تا خدا زور بزیاده و پاداشتی وانه بداته و که ایمان یان هنه و کرده و انجام داد ومن آياته أن يبسل الذياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله, ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون لا بلغو نشانكاني غوريي پر وردگار اويا تندها جور بعد نيريت وقمجد بخشيك لكاتك داك كهل گري هورو حلمي اهوا تا رحمة و مهرباني خويتان په بچه جيت تا کشتیکان بدر يادا بفرماني اوهاتو چوب کنو تا لبخششکاني بحر ور بو اوش سپاس گزاري بكن وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاؤُوهُمْ بالبينات, بِالْبَيِّنَاتِ فانتقمنا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ پیامبران یکمان روان کرد و با سر هوزو گلکانیان بالگونی شانه زوریان بهنن، بالام نهینا، بوی امرش تولمان صندل وانی کرد. او سایتر سرخس ایمانداران با ارتش سرخشانی خومن سرکوتنمان پی بخشیم. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء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 او رو حل ده گره تو لگل خوی را پیچی ده کاد جا خدا پخشی و به آسمان دا به هر شواز و شوه که بیوید هورکان پارچه پارچه ده کاد اینجا ده باران لنیوانیان ده درد چه تو ده ده بزید سرزوی جا باران اکی باران بو با هر تاقمیگ لبند کانی که بیوید اوانیش یک سر خوشحال و دلخوش ده بنو وَإِن كانوا من قبل ان ينزل عليهم من قبله لمبلسين براسي بجو دابريت السريان زورنا اميد به وابون فانظر الى اثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحي الموتى وهو على كل شيء قدير جايتر سرنج بدو تماشاي چندها آسواري الرحمتي خدا بكا كتون زوی زندودكات ودواي مردني بيقوان أوزاتي كا أوكارانا انجام داداد مردوان زندودكات و هر أوزات الدصالات بسرهم مشتق داهايا مردوانی جوگ رو اجل کاتی خویده لذی دردهاین تو بابل پر سینوا. ولی ارسال نیحه فرآوه ظلوا می بعدی اکفرن. سوین با خودا خوگر رشبايشي زرر من بنيران و ببينن کشت كالو با خكان يانی زرد هل جران. او آواناي تردز دكن بنا شكريو لدين ورد قران فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين تو أي بيغمبر ناتواني دنجي خوت واته بانغاوا زكد بمردو كان رابغينيد روه ناتواني كرو جوغران كاني لاتابغينيد كفران واك مردو وكرن كاتيك رووردجرنو فشال ده كانو با يخ ب بانغاوا نادن وما أَنْتَ بهاد العمي عن ضَلَالَتِهِمْ إِذْ تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ <تصفيق>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 يخلق ما يشاء وهو العليم القدير خدا و يا ايوي بلاوازي دروس کردوا سرطان نطفه چه لاواز دوائي وكديل لسكي دائق دا پاشان هر من دالي لاوازي تا دقي تمني لاوي اوسا خدا هزو دا صلاة اكت پیدا بخشيت دوائي هيزو تواناي دوبارا نوري لاوازي و بگو من او خدا یا هر چی بود درستی دکاد، همه زو به هزیا، با شکل لویستی آزاده، آو پرواردگاره زنا و بتوانایا. ویوم تقو مساعت، یقسم المجرمون مال بیثو غير ساعه، کذالک کانو یافنکون. او روشیک قیامت بر پاد به توان برانسون دخون که.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 لا روزی خیام در کتاهان باران سریان لشوا و سوئن دید رود خون. آوانی زنیاری و ایمانیان پی بخش رابود دلیان سوئن با خدا. بیگمان ایوا براد دی خدا بریاری ل سربوان ماونت روآ. ل دنیا داو ل جهانی بر زخیج دا. تا روزی زندوبون وآ. جامر روزی زندوبون وکهیا. بم راستی تن ندازانیو بر فيومئذ يومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعثون جل <تصفيق> روشد اتكاو بارانو وبروبيان اواني استميان كرد واحد سوديا شينيابوان بهيت شيوك خدا او نجدا و ایلا بردنی رقوقی نی خدايان لی ناکرد به هوی توبه و خوان رزگار بکند. و لقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثال ولئجئته بأيّة لا يقولن الذين كفروا إن آتوم إلا مبطلون. سؤال با خدا براستي أعلم لم دال لهمو بعض يجنمو نمان بو خل شيء هنا وتواء كشيء هر آية كشي شن بو بهني تو او داب خوي نتواء أو بيجمعن أواني كبيبع ورندالن أو حقنو هدشي ترنين كذالك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون آب و شیوه خدا موردنت بسارد لیا واندا کن آذانو بشه شن حق و راستی دان نگرین شن راستی و حق الله حق ولا يستخفنك الذين لا يُقِنون جای محمد، اي ایمان دار دان با خدا بگر و فeletا 경찰 ماتت بality لدينا من الصوت وراء السنگ ومن خاطتي لم يتم بالفراصف و بعدان تطور